فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فكذبوه فنجيناه ومن كَلَّمُوهُ بِآيَاتِنَا ۖ فَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ۖ انظُرْ